الذين جعلوا القران اضين فربك لنسالنهم اجمعين عنا كانوا يعملون فخذ بما تنر واعرض عن المشركين انك صيناك المستهزئين الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مِنَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ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 انذر ان انه لا اله الا انا فتقون خلقت السماوات والارض بالحق كان عن ما يشركون خلق الانسان من طين فاذا هو خصيم مذي ان نَقَلَقَ هَالِكٌ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَاخٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ